إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَنَطَمِعُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمدون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجًّا جَنبَهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَّا ضَرًّا مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجربين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون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 وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمَتَّظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَّتْهُمْ إِذَا لَقُوا مَكْرًا فِي آيَاتِنَا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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما قوم تعملون إنما مثَل الحياة الدنيا كما إن آذلَهُم من السماء فاختلط فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون على ما أتاها أمرنا ليلا أو نهارا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 بصار وَمَن يُخرجَ الحيّ مِنَ الميتِ وَيُخرجَ الميتَ مِنَ الحيِّ وَيُخرجَ الميتَ مِنَ الحيِّ وَمَن يدبرُ الأمرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ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 بِغَيْرِ اِلَٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا فِئَتُكَ وَأَمْرُكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ على مَا يَفْعَلُونَ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 لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياًأو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما بقى آمنتم به الآن وقد كونتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظن مزوقا عذابا خلد هل تجزون إلا بما كونتم تكسبون ويستعن بأمرك أحقنه قل إِن ورببي انه لحق وما انا بتم بمعجزين وَنَوَّأَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَأَفْتِدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ مَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم مِّنَ الْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي ويميت وإليه يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام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 وَاتَّلُوهُمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ الله بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُن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 فَلَمَّا أَلْقَوْنَ قال موسى مَا جَئْتُمْ بهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْقِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمْلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَلِهَا الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلَّا ذُرِّيَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَرَأِهِمْ أَيْ يَفْتِنَهُم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 قَيِّهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمَصْرَ بُيُوتَهُ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبَلَتَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَونَ وَمَلَأَهُ زِينَتَهُ في فِي الْخَيَاتِ الْدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ربنا ابتلِس على أموالهم وشدَّل على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذابَ الأليم قَالَ قَدْ أُجِيبَ الدَّعَوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ أَزْنَابِ بَنِي إسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِينَعْوَنُ وَجُنُودُهُ بَظِيعٌ عَدْمًا حتى اذا ادركه الغلق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين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 مُبَاهُونَ أَصْدِقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَنَافَتُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ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 لَمَّ آمنوا شَفَنَا عَنْهُمْ عَذَابٌ خَزِيٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا تَعْنَاهُمْ حِينٍ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 واتبعنا يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين